فانا قد ذكر رحمه تعالى جملة من الاداب منها الادب السادس والمحافظه على قيام شعائر الاسلام وظواهر الاحكام وذكر جمله مما يتعلق به الواجبات لاسيما ما يتعلق به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك القيام باظهار السنن القوليه والفعليه والاعتقادية وإخمال البدع إماتتها وإخمادها والقيام لله في أمور الدين على جهة العموم لا تفصيلا بين مسائل الدين يدعو إلى التوحيد وما يتعلق بالتوحيد ويحذر من من الشرك بصنوفه وانواعه وكذلك سائر العبادات من اركان الإسلام واركان الإيمان وما يتعلق به ذلك كله على جهه الاجمال وعلى جهه التفصيل ولا يغل في جانب دون دون الجانب وانما يبين الأهم الاهم ف فالاهم هذا الاصل ولذلك قال على الطريق المشروع والمسلك المطبوع بمعنى انه علامات تجبه الشريعه فلا يقدم البحث فيما يتعلق بالصلوات مثلا في بلد شاع فيه الشرك وهذا ما يتعلق بالصلوات وكيف بما هو دون ذلك العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعو ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله الا الله فانهم اجابوا كذلك فاخبرني الاخر الحديث هذا الحديث يدل على أن الدعوه الى الله عز وجل ليست على مرتبة واحدة إنما هي على مراتب أعظم مامور به وعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد هو اول ما يدعى اليه فاول ما يبين للناس وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك به جل وعلا اذا اعظم ما ينهى الناس عنه بل اول ما ينهى الناس عنه هو الشرك بجميع انواعه وصنوفه لا سيما اذا وجد الشرك في بلاد المسلمين فيما يتعلق عبادة القبور ولا يكون النظر فيما يتعلق بسائل المنهيات وينط على جانب التوحيد وجانب الشرك ان هذا يعتبر خللا في الدعوه إلى الله عز وجل ويكون مخالفا لسنه الانبياء اذا ولو كان من أهل العلم ولو كان من العلماء ولا يعطي جانبا للتوحيد ولا يعطي جانبا لي للشرك ويحذر منه وانما يعتني وسائل الواجبات وسائل المنهيات اقول هذا في مخالفه لشرعنا سيما فيما يتعلق بوجود الشرك في العالم اسلام الآن ولو كان وجد قبر واحد يعبد من دون الله عز وجل لكان النفير الشديد واجبا على اهل العلم كيف فقد زادت على ما يقارب ألف قبر وضريح تعبد من دون الله عز وجل بل يحج إليها وتؤلف فيها كتب المناسك والحج يقاس افعال هؤلاء المشركين مع الهاتهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر ونحو ذلك هذا يدل على أن الأمر يجب ان يكون على على وفق الشرعي فيما يتعلق بالدعوه الى الله عز وجل لذلك قيده المصنف رحمه الله تعالى و المنهج الصحيح في الدعوه الى الله عز وجل ثم بين كذلك من جملة ما ينبغي على العالم ان لا يرضى بالجائز بل انت تعلمت من اجل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا تفعل كما كما فعل وتترك كما, كما ترك هذا الأصل في طالب العلم هذا الاصرف في العالم انما يتعلم من اجل ان يقتدي من أجل أن يتعسى من أجل ان يتبع فاذا عرف أن هذا الجائز جائز فليكن كمندوحة له عند الضيق أو يكون لغيره اي شان لي الناس ولذلك ذكره العلمي أن هذه الاحكام التكليفيه الخمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه لم يتعرض لها الصحابه رضي الله تعالى عنه مجمعين وانما كان شانه العلمي بان بيانها لفائدتين اولا تمييز الواجب عن المندوب عند تعارف ان لابد ان يقدم الواجب على على المندوب ثانيا القضيه تتعلق ببعض الواجبات حكم القضاء ان اذا يعلم ويعرف ما الذي يقضى وما الذي لا يقضى اما من جهه الامتثال والتأسي فالاصل انه لا فرق بين واجب وما ومندوب لم يكن ثم تعارض فالاصل على المسلم على جهة العموم وكذلك طالب العلم وكذلك العالم الاصر فيه أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتثل ولذلك ذكر الشيخ العلامه محمد بن رحمه الله تعالى أن السؤال هل هذا السؤال هل هذا الامر أمر ايجاب او امر ندب هذا يعتبر من البدع لانه لم ينقل عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم فيقول له هذا أمر ايجاب أمر ندب من اجل أنه اذا عرف انه امر ايجاب فعله وإذا كان أمر ندب حينئذ تركه وراء ظهره قلنا لم يكن الأمر كذلك بل بمجرد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى الامتثال دون السفصال فيعمل بكل ما جاء به به شر هذا العصر هذا ظن في اهل العلم نسيمه طلاب العلم والعلماء أن يعمل بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يميزون بين الواجبات والمندوبات والنوافل من اجل التعارف اذا حصل تعارض وضاق الوقت فيقدم الواجب على على المندوب ثم قد يتعلق بالواجب قضاء ونحو ذلك فيعلم ان هذا واجب ولا من قضائه على الوجه المعروف عند اهل العلم اذا لا يرضى من افعاله الظاهرة والباطنه بالجائز منها بل ياخذ بنفسه باحسنها واكملها هذا العصر هذا فضلا عن تتبع الرخص ولا تتبع الرخص للمحرمه ولا المكروه فاما المباح التي دل عليها الشرع فلا باس ان ياخذ بها في نفسه ولا بأس أن يفتي بها غيره وامما الرخص المحرمه والمكروه فهذه ان افتى بها غيره أو تبناها ونحو ذلك فقد فسق كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى قال فان العلماء هم القدوة يقتدى بهم وإليهم المرجع والمصير في الأحكام وهم حجه الله تعالى على العوا على غيره هي سجه فقط على العوا رجع عن الراعي والرعيه مطلقه لأن الله تعالى امر بي بسالوا سالوا اهل الذكر ان كنتم لا لا تعلمون يدل ذلك على أن كل راعي وكذلك من يتعلق به بالرعيه مرده منه الى هلال العلماء ومن مر معنى ان العلماء فوق الحكام هذا راسخ فقد ملوك والملوك يكونون ماذا محكومين بحكم العلم هذا الاصل والشرح الذي يجب اعتماده قال وقد يراقبهم للاخذ عنهم ما لا ينظرون يعني ما لا يميز وينضبط بين العالم الحق والعالم الذي يكون دخيلا على العلم واهله ليس كل من تلبس بالعلم صار من اهله لانه كما مر ان نظر في العلم كذلك العلم قد يكون مسائل قد يكون مسائل مع انه يحفظ يحفظ الحديث يحفظ الآيات يحفظ القرآن لكنه لا ينتفع به اذا ليس العلم ما ما حفظ علم ما نفع نفع صاحبه واصلح به قلبه واصلح به ظاهره وماعد ذلك فهو حجه عليه وليس حجه له ولقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون ويقتدي بهديهم من لا يعلمون من لا يعلمون حقيقة العلم ولا يعلمون حقيقة العالم الذي يوقتدا ويتعاسا به ويتبعوا قوله قد يظن الناس ان كل من تصدر العلم ان اذا ماذا يكون من العلماء كما هو الشان في هذا الزمان انتبس على عامه المسلمين بل حتى على خاصة المسلمين من طلاب العلم أن كل من تصدر العلم صار من اهل العلم كانه اذا صارت له لحيه ولبس البشت وصار عنده من الشهادات صار من أهل العلم اذا صار من العلماء فصار يؤخذ قوله حينئذ قل هذا يعتبر مزله حينئذ يقع فيه ما يقع عند عند الناس وصار كل من تكلم يعتبر قوله بل ويعتبر خلافه بمعنى أنه إذا لم ينقل خلاف عن السابقين وقال به من قال من المعاصرين جعل هذا القول مخالفا لما سبق فيحكم المساله قولي من أين جاء الخلاف قال فلان وفلان حينئذ قل هذا ليس ليس من اهل العلم في شيء لا يلتفت لي لقوله بل حتى لو كان من العلم ولم يكن ثم خلاف قديم هنيد لا يلتفت اليه كما قررنا مرارا أن الميزان في معرفه الوفاق والخلاف هو عصر الصحابه رضي الله تعالى عنه اجمعين ومن بعده فلا يلتفت إليه البتة من جهة الأخذ نعم لا بد من تقديره العلم واجلالهم واحترامهم وتعظيمهم لكن على الوجه الشرعي لا يجعل قولهم اصلا يحكم به الشرع لا بد يكون طالب العلم يتعلم كيف يأخذ الحكم الشرعي مما ظانه ثم بعد ذلك يعرضه على الكتاب والسنه وكذلك على قول الصحابه فما وافق إن كان في المساله خلاف ان يكون هو المعتمد وما عداه فهو مردود قال واذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره ابعد من انتفاع به وكذلك اذ كان عالم ويتتبع الرخص ويتتبع اقوال الشاذ ويترك الواجبات ويرتكب المنهيات إذا لم ينتفع بعلمه فاذا راه الناس عامه المسلمين الذين يتتبعون الرخص ويجعلون هذه المسائل موكوله إلى الى الى قائليها فاذا افتاك عالم هل يذين يتحمل ما افتىك به على هذه القاعده الباطلة حينئذ نقول هذا يدل على أنه لم ينتفع وإذا لم ينتفع فغيره من باب أولى واحرا لان الناس ينظرون إلى القول وينظرون كذلك إلى الى عمل القائل إن كان موافقا حينئذ كانت له مكانه في النفوس وان لم يكن حينئذ قوله هذا لا التفت اليه قال كما قال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع هذا من من جميل ما نقل عنه من السلف ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ليست المحفوظات هي الاصل وهذا ليس فيه تزهيد في الحفظ ونقول هذا نسخة زائدة كما يدعيه من يدعيها لابد من الحفظ ولن يكون طالب العلم طالب علم إلا الا بحفظ وقدرك في العلم على قدر محفوظاتك هذا الاصل لكن مراد الشافعي رحمه الله الا يجعل هذا اصلا الحفظ ليس مرادا لذاته الفرق بين المسائل التي تقصد لذاتها وبين ما يقصد لغيره الحفظ بل العلم كله منه كما مر من كلام القييم ابتداء في اول الكتاب منه ما يكون غايه ومن ما يكون وسيلة لكن بالجمله شاع عنده العلم أن العلم وسيلة الى الى العمل واذا كان كذلك فحينئذ تصور المسائل وحفظ المسائل وحفظ المتون واقامه الأدلة عليه هذا وسيله إلى ماذا الى العمل فان اذا اذا لم يكن عمل ما الفائده من ذلك الحفظ وما ما الفائده من النظر فيما يتعلق بكلامه العلم لا فائدة فيه فاذا كان كذلك فكان كلام الشافعي رحمه الله تعالى في محله وللعصر أن يجمع في طلب العلم بين الحفظ وبين ما يترتب على هذا الحفظ فالحفظ شرط وقيد في طلب العلم كذلك الفهم الصحيح وعرض ذلك على اهل العلم ومشافاته العلمي اللي يكون صحفيا فان كل ذلك مطلوب شرعا هو سنن السنن ساروا على ذلك فنسير بسيرهم لكن يبقى السؤال هل هذا مقصود لذاته أم أنه مقصود لغيره الجواب الثاني انه مقصود لغيره فاذا كان مقصودا لغيره وحصلت تلك او حصلت تلك الغايه صار نافع وإذا لم تحصل حينئذ لم تنتفع بتلك الوسيله هذا المقصود لامام شاف يرحمه تعالى وليس المقصود التزهيد في الحفظ وقد شاع في هذا الزمان تزهيد طلاب العلم في في الحفظ اراد أن يحفق يحفظ النسخه الزائده والانعم بها النسخه الزائده نحتاج الى نسخ لكن نقول الاصل إذا جمع بينهما انئذ نستطيع أن نرد على هؤلاء قال ولهذا عظم الزلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به زلل العالم هذه مما اعتنى بها اهل العلم يعني بذكرها زل في كذا بمعنى انه اخطا واذا علمنا وتقرر عندنا ان العالم بشر ليس بالمعصوم اذا قد يقول قولا يكون مصادما للكتاب والسنه حينئذ ما موقف ما الموقف من العالم الذي قد يزل في بعض فتاويه أو بعض ارائه أو في بعض أصوله جرت عادة السلف رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه أن من كانت أصوله صحيحه كان من اهل السنة والجماعه حينئذ تغتفر له الزله مع بيانها للناس فيجمع بين بين الامرين يدعى له ويثنى عليه ويشرف بعلمه وفضله لانه من أهل السنه والجماعه على عقيده السلف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابه رضى الله تعالى عنهم فلا ينكر له ذلك كله وانما نقف منه موقفين اولا الثناء عليه والاعتراف بفضله وعلمه والثاني صيانة وحماية الشريعة من أن ينسب إليها شيء ليس من الدين البتة ولو قال به من قال لو قال به من قال من, من أمة الدين السابقين أو من المعاصرين فاذن نحفظ مكانه العالم ونبين زلته ونحذر الناس من هذه الزل هل هذا بينهما تعارض الجواب لا لكن لما قصره اذهال كثير من الناس ظن ان هذا يعتبر من من التعارض فإما ان يسقط الرجل من اصمه فيبدع أو يضلل أو يكفر وإما أنه يقبل كل ما ما عنده وكلا الطريقين باطل وليس موافقا للسلف هذا فيما صحت اصوله لذلك نقيد أما إن كان من عادته البدع وتتبع الأهواء وليس متبعاً مختفياً في الصالح هذا شأنه آخر فيحكم عليه بما بما يناسب حاله من كفر أو فسق أو تبديع ونحذان وأما من صحت أصوله وكان من اهل السنه والجماعه فالاصر فيه كما ذكرنا تحفظه مكانته ولكن يرد عليه بادب ويظهر الحكم الشرعي ما في الكتاب والسنه لا اعتذاري له قال ابن قيم رحمه الله تعالى كلام شرحنا فيه بالامس ولم نتمه قال ابن القيم والمصنفون في السنه جمعوا يعني في التحذير بين فساد التقليد وابطانه وبيان سلة العالم فساد التقليد التقليد فيه تفصيل ليس مطلقا تبر فاسده ولذلك لما حورب التقليد على جهه العموم وقع الناس في في حرج وصار ما ينتج عن ذلك أشد من ضرر التقليد في ذاته لانه لو قلد سيقلد إما ابي حنيفه ويتبع اتباعه واما يقلد مالكا ويتبع اتباعه وإما الشافعي وإما احمد هذا خير للمسلمين أن يتبع الناظر طالب العلم او من ينظر في كلامها العلمي ويفهم كلام العلم أن يقلد واحدا من هؤلاء ويكون على خير أحسن حالا ممن يتجرد وياتي باقوال شاذة ولذلك لما كان الناس يحاربون التقليد على جهه العموم حينئذ حصل ما حصل من كلام وفساد في الفتوى والراي الى الى داخله وصار كل واحد يدعي أنه حامل رايه ليس الجرح والتعديل حامل رايه الفقه والتفقه في في الدين وينظر إلى أنه كانه صار مجتهدا وصارت الدعوه إلى الى التحرر هكذا المتحرر تحرر من ماذا حينئذ نقول هذا فيه امران الاول من جهة الافراط والثاني من جهه التفريط فكلام اهل العلم في التقليد يجب أن ينزل بين المنزلتين فقد يجب ولذلك الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال مقولة لو رددها من يرددها الآن في محارمه التقليد لسلمنا كثيرا مما وقع فيه من وقع وهو أن السلف وطريقه السلف أنهم لا يحرمون التقليد مطلقا ولا يوجبونه مطلقا لا يقولون بتحريمه مطلقا ولا يقولون بوجوبه مطلقا إذا لابد ماذا؟ لابد من, من التفصيل فالعالم الذي وصل إلى مرتبه العلم والنظر والاجتهاد هذا يجب عليه أن يجتهد ويجب عليه أن ينظر ولا يجوز له أن يقلد الا في محل قيل انها من الضروره كما لو ضاق عليه الوقت نحو ذلك والذي لا يكون اهلا للنظر في الكتاب والسنه واذا عرض اقوال الصحابه على الكتاب والسنه بل ليس أهلا أن يقف مرجحا بين مالك واحمد أو بحنيفه والشافع إذا لم يكن اهلا فواجب ما هو التقليد هذا الاصيل واذا علمت ذلك تعلم أن الاصره في في هذا الزمان لما ضعفت اهليه كثير من الناس في النظر كان العصر ماذا وجوب التقليد فطالب العلم ومن لم يكن متمكنا الاصره فيه أن يقلد ولا يجوز له أن يستحي ولو ولو كنت انت من تسمع كلامي لا لو لم تكن اهلا للنظر والترجيح وتكون عندك ملكه اصوليه والنظر في قواعد اهل العلم ولك دربه وممارسه في كلام اهل العلم لا يجوز لك أن, أن تبحث وترجح لتعمل نعم تبحث وترجح من أجل أن تتمرس كمن يتمرس في النظر في في النظر في اسانيد الحديث من اجل أن يتعلم يقول هذا حديث صحيح عندي وضعيف الى اخره من أجل أن يتعلم كيف يطبق القواعد تحتاج الى ملك كذلك النظر فيما يتعلق بمدلولات النصوص تحتاج إلى ممارسة فكونك تنظر وتبحث تقول هذا امر الامر قد الوجوب الى اخره تطبيقا للقواعد من أجل أن تكون ملك عندك لا باس به ولا بد منه والممارسه بذلك ذلك حسنا لكن أن تكون النتيجه أن تفتي نفسك وتعمل به او تفتي غيرك ليعمل به قل هذا لا يجوز شرعا لانك لازلت مقلدا فيجب حينئذ أن تقلد اذا كلام القيم هنا رحمه الله تعالى ليس على على اطلاقه وهو قد قيده في مواضع لكن هنا أراد ان يبين ما يتعلق بصنيع الأئمة قال والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وابطاله وبيان زلة العالم يعني نظر في الامر هنا ولا شك ان زله العالم إذا قلده المقلد حينئذ وقع في التقليد المذموم تقليد الفاسد قال ليبين لي بذلك فساد التقليد وان العالم قد يزل ولا بد عالم قد يزل ولا بد كل عالم تحفظ له زله لكن ليس من شأن اهل العلم تتبع العلماء من أجل أن يجمع يقول زلات ابن تيميه رحمه الله تعالى أو ما اخطا فيه لو اردت أن تجمع قد تجد لانه بشر ليس بالمعصوم لو اردت طالب علم أن يتفرغ لكلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويجمع ولو مظاهره قد يجد شيئا من ذلك لانه ليس بالمعصوم ليس كل كلامه حقا لسيما فيما يتعلق بالفروع كذلك ابن القيم كذلك النووي كذلك ابن حجر اذا خنت تجد فتجد الكثير والكثير لكن ليس من شأنها العلمي تتبع العلماء في زلات ثم تجمع قال هذه زلات النووي هذه زلات الحجر الاخر قال هذا ليس من من شانه العلم لكن ينصح طلاب العلم لان الذي يقرا شرح مسلم مثلا قد يكون قائل النووي عنده اخطاء عنده زلات باب المعتقد قلنا لا شك النووي في باب الاسماء والصفات مفوق فوز جدا ايضا حينئذ هذه الكتب لا يقرؤها من عامة المسلمين واذا كان لا يقراه عامه المسلمين فالخطر أخف لكن يقراها من طلاب العلم وليس كل طالب علم ولذلك لو كان الناس يسيرون على طرائق المتقدمين من ضبط العقيده وضبط التوحيد الى اخره لا يخشى على نفس شيء يقرا اي تفسيره سواء كان للمعتزليين كان للاشاعريين كان لما تريد ايا كان لا يخاف على نفسه لماذا لانه قد تحصن لكن لما كانت الأمور هنا مسنده الى الى التخصصات حينئذ صار إذا راد ان يبحث قد يقع في خلط عظيم يكون فقيها فيقرأ في شرح النووي المسلم فإذا به ياخذ بعض المسائل التي لا يميز بين مذهب السلف وبين مذهب الخلاف حينئذ يتبنى قولا وينصره ومننا وقع من وقع في بعضه العلم في مثل هذه المسائل حينئذ الاصل في طالب العلم الا ينظر في كتب هي فيها شيء من الخلط نسيما في باب المعتقد قبل أن يكون الناضجا في باب العقيد هذا العصر والا لو سار الطلبه على انهم يضبطون منهج السلف فيما يتعلق بباب العقيد على جهه العموم عين ينظر ما شاء فلا يخشى عليه ان شاء الله تعالى لكن جمعها ويقال هذه زلات النووي هذه زلات من الحجم نقول هذا ليس ليس بجيد قال وان العالم قد يزل ولا بد اذ ليس بمعصوم لابد النقاه واذا كان ليس بمعصوم من حينئذ لابد من زلة لابد من خطا فلا يجوز قبول كل ما يقوله كغيره اذا كل من لم يكن نبيا فالعصر انه لا يجوز قبول كل ما يقوله هذا العصر اي خاص بمن زل او لم يزل ولذلك وقع النزاع في قول الصحابه هل يعتبر حجه ام لا فاذا وقعتبه إذا وقع هل هنا اعلم من الصحابه رضى الله تعالى عنهم لا سيما ومن تبعهم لا يوجد اعلم بكتاب الله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه لا سيما الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حصل نزاع بين اهل العلم هل القول حجه ام لا فكيف من لم يكن من الصحابه قوله ليس بحج باجماع وان كان حصل نزاع في التابعين لكن كذلك الخلاف ضعيف لا لا وجه حينئذ نقول كل من لم يكن من الصحابه فالاصر ماذا قول ليس ليس بحجه واذا كان ليس بحجه اذا لا تلتزم من المزمك به لا تلتزم الا بما المزمك به ربك جل وعلا اطيعوا الله وأطيع الرسول هذا الأصر واولي الامر منكم هذه طاعة ليست مستقلة وانما هي طاعه تابعه ل طاعه الله تعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا لم يلزمك أحد يعني شرع لم يلزمك الشرع بطاعه ابي حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد فمن دونهم من باب اولى واحرى اذا ترجع إلى الى الاصول وترجع إلى الكتاب والسنه فكل عالم ليس بمعصوم فلابد أن يزل فلا يجوز حينئذ قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزله قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهذا قد يقع في بعض الناس من حيث لا يشر قد ينفي الإنسان عن نفسه التهمه لكنه واقع فيه كمن يقول انا لا احسد الناس وهو واقع في الحسد كمن يقول انا لا اسيء الظن بالمسلمين وهو يسيء الظن صباح مساء لانه قد لا يدري حقيقة ساء الظن ولا يدري حقيقه الحسد فقد يقع في شيء دون دون ان يشعر به وهو قد يجعل هذا العالم الذي يحبه ويجله ويقدسه قد يجعل قوله ومرتبته فوق مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف قد ياتي بهذا القول فيتبعه مطلقا ويلزم الناس به ولذلك نص ابن قيم رحمه الله تعالى في الاعلام على ان الزام الناس بفتوى عالم بفتوى من ليس بمعصوم بفتوى غير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فبدعه وتبرم من من البدع هذا ما وجد حتى في عهد الصحابه رضى الله تعالى لا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله تعالى أن واحد منه الزم الناس بفتواه ولذلك ليس عندنا كما قلنا سابقا ليس عندنا مفتعا هذا لو وجد له بالشريعه وانما نقول هذا قد يحسن في في بعض الزمان دون دون دون الزمان انما وجده بعض الخلفاء فتبعهم الناس لكن الزام الناس بفتوى معينه يقول هذا اعتبر من من البدعي لذلك على أنه لا يجعل أحد في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على طالب العلم ويجب على المسلم ان يفحص نفسه كيف يتعامل مع هذه الاقوال لا سيما اذا خالف قد يختار الإنسان لنفسه فتوا عالم معين أو تطمئن نفس لعالم معين خذ انت ما شئت لكن الزام الناس ومعاتبه الناس واتهام الناس اذا خالفوك بفتوى العالم أو في بترجيحه على غيره هذا يعتبر من من البدعين قال ارحم الله تعالى وينزل قوله من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم اجعلو في في مرتبة واحدة فلا يجيز للناس أن يخالفوا قول هذا العالم اينئذ جعله في مرتبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس لا يجوز لهم اذا بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالفوه فاذا جعل تلك المذيه لهذا العالم هاينئذ قد سوى بينه وبين غيره قول الاصوليين فيما يتعلق به باب الاجتهاد او باب التقليد انه يجب ارتزام مذهب معين هذا قول باطل قول قول باطل انما يلتزم الناس ما يتعلق بي العلماء الذين قد يكونون موجودين في في زمانهم قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه ارضي وحرموه يعني هل يعتبر محرما بل قد يصل إلى الشرك الاكبر شرك الطاعه مر معنا وإن وان طاعتموهم لم لمشركون في مساله واحده قد يعتقد التبديل قد يعتقد الاستبدال الى ان يخشى عليه من الوقوع فيه لكن العصر هو عدم الشرك الاكبر لكن يخشى عليه أن يقع فيه في ذلك قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بناء المقلدين وفتنتهم فإنهم يقلدون العلماء فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه يعني يجمعون بين بين الامرين قد لا يميز عامي فقد يعذر في كونه لا يميز فيتبع العالم الذي أحسن الظن به فيتبعه فيما زل و لم يزل لانه لا يميز لكن إذا تبين له وبين له وجب عليه ترك قول ذلك العالم والحق له له نور له ضياء قال رحم الله تعالى فانهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه وليس لهم تمييز بين ذلك فياخذون الدين بالخطا ولا بد فيحلون او يحلف نعم ما حرم الله ويحرمون ما احل الله وينشرعون ما لم يشرع هذا يعتبر من التشريع ولابد له من ذلك اذ كانت العصمه منتفيه عما قلدوه والخطا واقع منهم منه ولابد وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده مرفوعا اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته اتقوا زلة العالم تحذير وانتظروا فيئته بفتح الفاء اي رجوعه فاء رجع اي رجوعه عن ما من الذلل وقارفه من العمل فإن العلم قالوا لا يضيع واهله ويرجع عود العالم ببركته يعني ببركة العلم وذكر من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما اتخوف على امتي ثلاث زله عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع اعناقكم قال ابن القيم ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها لماذا تخوف النبي صلى الله عليه وسلم صح حديث لماذا تخوف على الامه من زلة العالم لو كانت لا تتبع حينئذ هو مجتهد وقد يؤشر لكن لما كانت هذه الزلة متبعه نسيه اذا رجع عنها فيما بعد ولم يعلم الناس برجوعه حينئذ وقع ضرر وفساد العظيم قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن المخوفه في زلة العالم تقليده فيها اذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عرف انها زله لم يجوز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين إذا علم الشخص علم المسلم علم طالب العلم أن هذه زله عالما فلا يجوز باجماع المسلمين أن يتبعه في ذلك لماذا لانه يكون متبعاً له في الخطا والغلط بل متبعاً له فيما هو مخالف للشرع بل يكون متبعاً له في معصيته ولا يجوز له بذلك بحال البتة قال فانه اتباع للخطا على عمد ومن لم يعرف انها زله فهو اعذر منه يعني يعذر إذا كان لا يعلم انها زله فتبعه هنئذ يكون معذور لا إذا لم يكون من أهل العلم الذين أو من طلاب العلم الذين لهم مكنه فيه في في النظر في كتب العلم والبحث وكذا هم مفرط فيما امي ربي وقال الشعبي قال عمر رضي الله تعالى عنه يفسد الزمان ثلاثة أئمة مضلون أئمة مضلون ائمه يعني حكام وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وزلة العالم زله العالم وقد تقدم أن معاذ كان لا يجلس مجلسا للذكر الا قال حين يجلس فيه واحذركم زيغة الحكيم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم قد يقول المنافق كلمة الحق منافق قد يقول كلمة الحق صحيح ليس كل من قاله حينئذ نكون قوله باطلا ولو كان كافرا ولو كان منافقا ولو كان مبتدعا حينئذ قد يقول الكافر حقا وقد يقول المنافق حقا وقد يقول المبتدع حقا لكن لا نجعله اصلا لا نجعله اصلا باعتبار ماذا ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله فيما يتعلق بالنظر في كتب اهل البدع قد يقول قائل وكتب اهل البدع كذلك فيها ما هو ما هو حقه لكن قال والحق الذي في تلك الكتب موجود عند اهل السنة والجماعه فلا يقولن قائلا كاف قد يقول حقا اذا اتبع وابحث واقرا وكل ما كتبوه ابحث عن قله ليس هذا المراد وانما لو عرض عليك قول لكافر او مبتدع لا ترده لكونه كافرا أو لكونه مبتدعا فلابد من النظر فيه هل وافق الحق ام لا هذا المراد وليس المراد انه يتتبع كتب الكفار في فقاقع وحذا لك ويقرى في مذكراتهم أو يقرا في كتب اهل البدع من اجل ان يبحث عن الحق لله لا, لا تبحث عن الحق على السنه هؤلاء وانما تبحث بكتب السنة والجماعه لكن إن عرضا فلا يجوز حينئذ اين رده قال قد يقول المنافق كلمه حق قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وان المنافق قد يقول كلمة الحق ما الذي يدريني قال لي ارتب من كلام الحكيم المشبهات التي يقال ما هذه يعني التي يسال عنها ما, ما هذه ما دليله ما هذا القول ما منزله هذا القول من الشرع الى اخره وان كان هذا قد لا يكون ضابطا صالحا في كل زمان بل لا يكون ضابطا صالحا لكل لكل شخص انما ينظر في المساله بحسبها قربها او عن الدليل الشرعي قال ولا يثنيك ذلك عنه يعني إذا حصل من العالم زلل أو زيغة الحكيم كما عبر هنا لا يثنيك عن العالم يعني اذا قيل العالم قد زلل في كذا هل معنى ذلك اني اسقطه من أصله واخرجه عن دائره العلماء بل عن دائره اهل السنه والجماعه لكونه قد اخطا وزلل في مسألة واحدة الجواب لا ولذا قال لا يثنيك ذلك عن عن الاخذ عنه يعتبر علمه ويعتبر مكانته لكن هذه الكلمة أو هذه الفتوى أو هذا الحكم لا لا يتبع فيه عليه ولا يثني كذلك عنه فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا سواء راجع ام لا ليس مصود انه قد يرجع لا انما المراد ان هذه الكلمه لا تتبع مطلقا رجع ام لا ثم مكانة العالم تبقى على, على ذاتها على مكانتها من الثناء والمحبه لانه مؤمن ومسلم والعصر فيما بقاء الولا وبقاء المحبه وبقاء النصره فازالته يحتاج الى لا تزول بالكلية الا بمفارقه الإسلام اما إذا لم يكن كذلك وبقي على اصله فالاصل وجوب المحبه وما يتبعها وذكر البيهقي من حديث حماد بن زيد عن المثنى السعيد عن, عن ابي العاليه قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويل للاتباع من عثرات العالم ويل للاتباع المقلدة من عثرات العالم قيل وكيف ذاك يا ابي العباس قال يقول العالم من قبل رايه ثم يستمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعم ما كان عليه ويبقى الناس على القول السابق هذا من من الامور التي تتعلق بي بزله العالم زلت العالم وفي لفظ فيلقى من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيخبره فيرجع ويقضي الاتباع بما حكم اينذا المقلد يتبع ماذا احيانا يتعمدون ذلك يقال للامام احمد قولان قول يرجع اليه فيعتمدون الاول موجود في المذاهب املا وجوده كثير وهذا من غرائب المذاهب أنه يعلم ان للشافعي قولين قديم وجديد ثم يقال العمدة على الجديد الا في ثمان مسائل على القديم الذي رجع عنه كيف هذا هذا داخل في الكلام الذي معنا كذلك ما ينقل الامام احمد أو حنيفه او مالك رحمه الله عليه اجمعين قال هنا وفي لفظ فيلقى من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره فيرجع ويقضي الاتباع بما حكم وقال تميم الداري اتقوا زله العالم فساله عمر ما زلة العالم قال يزل بالناس فيؤخذ به فعسى ان يتوب العالم والناس ياخذون بقوله قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وتشبه زله العالم بانكسار السفينه يعني جاء عنده العلم تشبه زله العالم بانكسار السفينه لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير إذا اذا غرقت السفينه كل من كل من كان عليها الاصل فيه انه يغرق فذلك العالم شببي بالسفينه اذا زل زل معه خلق خلق كثير قال ابو عمر واذا صح وثبت أن العالم يزل تب هذه الكلمه إذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجوز لاحد أن يفتي وهي دين بقول لا يعرف وجهه اذي قاعده عامه ليست بالذله وانما كل عالم لا يجوز أن, أن تدين لله عز وجل بقول لا تعرف وجهه يعني لا تعرف دليله وسنده لانك مامور باتباع الكتاب والسنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا اصل قال الصحابه هم العرفان يعني اذا اجمع الصحابه فقولهم حجه اذا اختلفوا لا تخرج عن اختلافهم إذا اتفقوا فهو حجه واذا اختلفوا لا تخرج عن عن اختلافه ولذلك نقال قال شيخ الاسلام التيميه رحمه الله تعالى الاجماع على أن الصحابه إذا تبع الصحابه اذا اختلفوا لم يجوز أن تتبع احدا منهم لأن الله تعالى قال فانت نازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول وقد تنازعوا اذا وجب ماذا الرد إلى الكتاب والسنه الرد الى الكتاب بس هذا بشان الصحابه كيف بمن إذا اذا نظروا يكونوا به بهذا الاعتبار ولا يفهم من هذا أن الناس ينظرون بي بذواتهم قل لا ليس هذا المراد انما المراد أنك تتعلم وتعرف كيف تأخذ الحكم الشرعي بدليله قال رحم الله تعالى بعد ذلك السابع يعني الادب السابع <تصفيق> ان يحافظ على المندوبات الشرعيه فيما يتعلق بالعالم عرفنا ان هذه الاداب ليست خاصه بالعلماء انما هي عامه يتادب بالواجبات هذا ليس العالم هو الذي يعمل بالواجبات سائر الناس طلاب العلم لا يعملون كلها يعملون لكن أراد أن يميز أن العالم يجب عليه أن يعمل بعلمه وهو آكد من غيره بحيث لو ترك يكون الذم متوجها اليه اشد من من غيره هذا المراد وان انه يعمل هو وغيره سواء أن يحافظ أي المحافظ على المندوبات مندوبات التي النوافل او الاسم الشرعي لها كما سياتي مندوبات الشرعيه شرعيه احتيازا عن عن غيرها التي هي العرفيه او العاديه ان يكون شيء مندوبا عرفا مندوبا عادة لكنه ليس بلازم لهم اوريه والفعليه يعني تم مندوبات شرعيه تتعلق بالقول وتم مندوبات شرعيه تتعلق بالفعل وتم مندوبات تتعلق بالاعتقاد كذلك يعني اذا نكون الحكم عاما لما ذكر في النوع السابق الأدب الواجب اردفه بذكر الادب المستحب لانه فيما سبق على الواجبات تعلق بماذا بالواجبات أن يحافظ على القيام باشعال الإسلام إن يتكلم مشاعر عام لكنه بالامثله يدل على أنه اراد الواجبات فاردف بذكر الأدب الادب المستحب ليكمل له للعالم الولايه الكامله التامه ان كلما كمل العمل بالعلم كملت ولايته قد ذكر في النوع السابق درجه المقتصدين ثم رقاه ليصل إلى درجة المقربين هكذا الذي يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى عين تثبت له الولايه على وجه الكمال لان الولايه الايمان تزيد وتنقص تزيد وتنقص وكل مسلم فهو ولي كل مؤمن تقي فهو ولي ثم التقوى هذه تزيد وتنقص ولذلك الفاسق معه شيء من من كما أنه معه شيء من من الإيمان فما نقول مطلق الايمان ثابت له كذلك مطلق الولايه ثابته له هذا الذي يدل عليه اصل السنه على والجماعه قال الله تعالى الا إن اولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فاثبت لهم ماذا الولايه بصفتي الايمان والتقوى هي تزيد وتنقص فكل, فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وهم على درجتين اولياء سابقون المقربون واصحاب اليمين المقتصدون كما قسمه الله تعالى في سوره فاطر وسوره الواقعة والانسان والمطففين وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى هذا الحديث القدسي قال الله تعالى وصواب انه لفظا ومعنى يعني مسند الى الله تعالى من جهه اللفظ ومن جهه المعنى وام من قال بانه من جهه المعنى دون اللفظ فقد اخطا لماذا لأن النبي صلى الله عليه قال قال الله تعالى والقول هنا ليس معنى دون لفظ الا على مذهب الاشاعره عند اهل السنه والجماعه القول هو اللفظ والمعنى معا فليس مسمى القول المعنى دون اللفظ ولا اللفظون دون المعنى بل هو مركب عنيد اذا قيل المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لو كان الامر كذلك لما صح أن يسند إلى الى البارئ جل وعلا فيقول قال الله تعالى صوابنا مسند له لفظا ومعنى وأما حجه بعضهم بانه يختلف فدخل فيه الموضوع ودخل فيه الضعيف وتزيد العبارات وتنقص قل هذا لبس به لماذا لأن الله تعالى ما تكفل بحفظه هو ليس بالقران قول الله تعالى كله ليس بالقران منه ما هو قران ومنه ليس كذلك هو من كلامه جل وعلا تكفل الله عز وجل بحفظ القران بس كذلك ولم يتكفل بحفظ الاحاديث القدسيه اذا وجود الخلل وجود النقص وجود الوضع وجود الضعف هذا لا يخل بي بالاصل قال الله تعالى يقول الله تعالى من عاد لي ولي فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب اليي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه يعني ليس ثم أفضل من الفرائض وهذا دليل كما مر معنا على ان الواجب مرادف للفرض صحيح هما مترادفان والفرض والواجب ذو ترادفي وما لا نعمان الى التخالف اذا بينهما ترادف الصواب ان بينهما الترادف دليل هذا او هذا الحديث تدل على ذلك قال ما تقرب إلي عبدي بمثل ادائي ما افترضت عليه ولا يزال يدل على السمرار ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل سماها ماذا سماها نوافل تسميته بالنوافل اقرب من تسميتها بالمندوبات كان كلاهما صحيح لكن التسميه الشرعيه التي جاءت في النص هي النوافل هي النوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وما ترددت عن شيء انا فاعله تردد عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه هذا الحديث قسم العبادات على مرتبتيه مرتبه الفرائض ومرتبة النوافل حتى احبه ليس المراد انه لم يحبه فيما تقرب اليه بالفرائض وإنما المراد حتى أحبه المحبة التامه المطلقه يعني جمع بين الفرائض والنوافل هذا محبة البارئ لو علا له اعلى من محبتي لمن اتى بالفرائض دون دون النوافل اما الذي اتى بالنوافل دون الفرائض هذا ها ان ترك جميع الفرائض ليس من المسلم ليس بمسل يعني يكون تاركا للصلاه تارك الصلاه تعتبر كافرا قال فالمتقربون إلى الله بالفرائض بالفرائضهم الأمرار المقتصدون أصحاب اليمين والمتقربون اليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون وانما تكون النوافل بعد الفرائض يعني مما يعتنى به من جهه العالم ومن جهه طالب العلم ومن جهه عامه المسلمين ومن جهه الدعوه الى الله عز وجل البيان أن الفرائض أهم في الشرع من من النوافل فلا يكون ثم تركيز على نوافل مع وجود التقصير فيما يتعلق بالفر وهذا خلل دعوي هذا مصادم لي للنص الذي الذي معنا ومصادم لي سائل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ثم تركيز على النوافل والمستحبات ثم تجد الخلل المتعلق بماذا بالمتكلم والمستمع فيما يتعلق به بالواجب هذا يعتبر خللا عظيما قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيه العمر ابن الخطاب اعلم ان لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه او تؤدي تؤدى الفريضه اذا الفراائض اصل والنوافل مكمله لها الاهتمام بالنوافل دون الفرائض هذا خلل تبر خللا في المنهج قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى فاخبر في هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبه الله التي يحبها الله بعد الفرائض احبه الحق على هذا الوجه يعني اذا جمع بينهما وقال أيضا فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب الى الله تعالى على درجتين احداهما التقرب اليه بالفرائض والثانية هي التقرب الى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض هذا قيد فالاولى درجه المقتصدين الأبرار اصحاب اليمين والثانية درجه السابقين المؤمنين كما قال الله تعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال ابن عباس يمزجون لاصحاب اليمين مزجا يعني خليط بين شرابين ويشربه المقربون صرفا يعني خالصه ولا شك ان الصرف اعلى درجة من الممزوج صحيح شراب الخالص هذا اعظم يعني تصوره لبن خالص ان هذا اعظم من اللبن المشوب يكون بالدرجات الثانية وقد ذكر الله هذا المعنى في عده مواضع من كتابه فكل من امن بالله ورسوله واتقى الله فهو من اولياء الله وقال رحمه الله تعالى فلا ابرار واصحاب اليمين هم المتقربون اليه بالفرائض يفعلون ما اوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكفي عن فضول المباحات هؤلاء المقتصدون واما السابقون المقربون فتقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات اذا تم فرق بين الطائفتين المقتصدون قصدوا في ماذا في التعبد اتوا بالفرائض فقط لم ينشطوا الى النوافل هينئذ حصل عندهم نوع ذلك كذلك و ما يتعلق بالمحرمات كفوا عن قبائل المنهيات الصريحه الصرفة و اما المكروهات فهذه تلبسوا بها هؤلاء على خير على خير عظيم معهم الإيمان مطلق الايمان او الايمان المطلق ها ما الذي معهم مطلق الايمان او الايمان المطلق ها الايمان المطلق يعني الكامل الايمان المطلق اذا معهم الايمان الكامل مع كوني قد ترك المستحبات ترك المستحبات وهذا يجعل دليلا على القول بضعفي من قال بان تارك الوتر او المسنونات أو غيرها أنه ياثم أو أنه رجل سوء هذا فيه فيه نظر قال رحمه الله تعالى واما السابقون بالخيرات هؤلاء جمعوا بين الامرين اتوا بالواجبات والنوافل وترك المنهيات المحرمات وكذلك تقرب الى الله عز وجل بتركي المكروهات قال فلما تقربوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما كاملا هذا إذا جمع بين الامرين ولذلك هم اعلى درجه اعلى الدرجات الذين هم السابقون بالخيرات ثم مرتبة دونهم الذين هم مقتصدون ثم الظالمون لنفسهم كما قال تعالى قالا يزال عبدي تقرب الي بالنوافل حتى احبه قال شيخ الإسلام يعني الحب المطلق يعني الكامل كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصراط المستقيم يعني الكامل أن العبد يكون على الصراط على الإسلام على القرآن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تقول في كل صلاه اهدنا الصراط المستقيم اذا انت لست مسلمين. لا تمسلم لكن تطلب ماذا الصراط الكامل لانه لان المسلم اين يدعي الاسلام لانه معه شيء من الإسلام عصر الإسلام لكن الاسلام الكامل قد لا يكون اتى به اذا يكون عنده شيء من من النقص فيدعو الله عز وجل ويساله أن يترقى في درجات الهدايه الهدايه ليست على مرتبة واحدة قال اي انعم عليهم الانعام المطلقه التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الرسول ومن يطع الها ومن يطع الها والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل ان قصد انها طاعه بمعنى صارت عباده قلنا فيما سبق هذا فيه نظر إيه؟ في نظر لأن, لأن المباح لا ينقلب عباده وانما يكون باعتبار نيته هذا الذي يدل عليه الكتاب والسنه تسميته طاعات أو تسميته عبادات باعتبار ذاتها النوم نفسه يصير عباده لا قطعا لا يصير عباده وان قال به الشيخ والسلام وغيره قل لا انما يثاب على نيته وباب النيات في الشرع اوسع بكثير من باب الافعال انما الاعمال بالنيات ويصل الرجل بنيته ما لا يكون به بعمله قال فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت اعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عمل له صرفا والمقتصدون كان في اعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفا بالمزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا وقال ايضا رحمه الله تعالى واما الظالم لنفسه وهو المرتبه الثالثه من مراتب الايمان واما الظالم لنفسه هو مؤمن ما مطلق الإيمان اصره الإيمان ظالم إنما يكون ظالما بترك المستحبات أو بترك واجب و فعل منهي متى نقول بانه ظالم لنفسه ظالم لنفسه اذا ترك واجبا ظلم نفسه أو فعل منهيا فإذا كان كذلك نزل عن الإيمان المطلق الى الى مطلقيما هكذا عند اهل السنه والجماعه ترك واجبا واحدا اين نقول هذا قد ظلم نفسه اذا معه مطلق الايمان مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته قال واما الظالم لنفسه من اهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه كما معه من ضدي ذلك بقدر فجوره اذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضيه للثواب والسيئات المقتضيه للعقاب على مذهب أهل اهل السنه والجماعه خلافا الخوارج والمعتزله حتى يمكن أن ان يساب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام واهل السنه والجماعه الذين يقولون انه لا يخلد في النار من في قلب مثقال ذرة من, من إيمان اذا هذا الأدب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه مراعاه النوافل وفيه الجمع بين الواجبات والنوافل على ما ذكرناه قال رحمه الله تعالى ذاكرا بعض ما يتعلق بالمندوبات التي سماها مندوباتنا الشرعيه القولية و الفعليه قال في يلازم فقل التفصيل يلازم يعني يداوم بس يفعل ولا هذا لا يعتبر لا يعتبر محمودا في الشرع وانما الديمومه على العمل هو الذي يعتبر محمودا في الشرع فيلازم تلاوه القران وذكر الله تعالى بالقلب واللسان ذكر امرين تلاوه القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وذكر امرين الأول تلاوه القران والثاني ذكر الله عز وجل وبين ان كلا منهما لا بد ان يجتمع فيه القلب واللسان يعني يتلو القران بقلبه ولسانه لا بلسانه دونه دون قلبه لانه قد يؤجر لكن النفع التام لن يتم له الا بماذا اذا اذا قرأ بالقلب واللسان معا كذلك ذكر ذكر الله تعالى إنما يكون بما بالقلب واللسان لا باللسان فقط اذا ذكر امرين وقيد كل واحد منهما بما بهذا القيد العظيم الذي يثمر للعالم وطالب العلم الثمره المرجوه من التلاوه والذكر لان الذكر والتلاوه باللسان هذا قد مشارك فيه كثير لكن مواطعه القلب لللسان هذا من خواص الناس الذي يقرا القران بتدبر والتفكر لين معاني القران فيثمر حينئذ صلاحا في القلب فيثمر الصلاح في القلب اثرا على البدن هذا قليل هذا من شان من مشانها العلمي وطلاب العلم هذا العصر اما عامه المسلمين هذا قد لا يكون عندهم ذلك اذا فيلجتمع في تلاوه القلب واللسان لا باللسان فقط وكذلك ذكر الله من قلب واللسان لا باللسان فقط فقد ارشد فيما سيأتي أن تلاوه القرآن لها أدب نختص بالعالم قد قال بانه دون غيره لان الواقع يحكي ذلك فقال ينبغي بعد ذلك قال وينبغي إذا تلا, إذا تلأ القرآن أن القران يتفكر في معانيه واللفظ الشرعي ان يتدبر في معانيه واوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وهذا كله أدب في تلاوه القران اذ التدبر هو الأصل المعني من تلاوه القرآن قال ابن قيم رحمه الله تعالى واما التامل في القران فهو تحديق ناظر القلب تحديق يعني شده النظر وأما التامل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه يعني يكون المعنى هو الاصل ويكون اللفظ هو, هو التبع هذا الاصل وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بانزاله المقصود بإنزال القرآن هو المعنى واللفظ قالب للمعاني كما هو المشهور عند عند اهل العلم اهل اللغه ان الالفاظ قوالب المعاني فالمقصود من إنزال القرآن هو المعنى والمعنى المراد به أن يعقله وأن يتدبره ويعمل به هذا المقصود فلا نجعل حنيد تلاوته هي العمل صرنا ماذا صرنا مخالفين للشرع لانه إذا علم الغايه والحكمه والهدف من إنزال القرآن حنيد كيف تتعامل مع القران على وفق الشرع فإذا لم تكن على وفق الشرع فقد خالفت الشرع فالذي لا يفهم من تلاوه القرآن الا القراء باللسان فقط ثم لا يعمل حينئذ ما الفائده من تلاوته وان كان قد يوزر عليها شيئا ما لكن المقصود الاعظم هو ماذا هو العمل بما تدل عليه القرآن ما انزل القرآن من اجل أن يتلا ما انزل القرآن من اجل ان يتلا ترتيلا إلى آخر ما قد يقول لا انزل من اجل العمل به ولن يعمل به إلا إذا تعقل وتدبر اذا صار تدبر اصلا بهذا الاعتبار قال رحمه الله تعالى وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اول الالباب اذا كتاب أنزل يعني منزل لماذا منزل لما أنظر هنا ربط التدبر مع الإنزال كتاب أنزلناه قال إليك مبارك ليدبر اياتي اذا اللام هذه لم ماذا نسميها لام التعليل اذا العله من الإنزال والتدبر ثم ماذا وليتذكر قيل التذكر يكون بعد التدبر بمعنى انه عمل به بالمعنى فدل ذلك على ان الغايه والحكم من انزال القران هو تدبره والعمل بما فيه ليس اتخاذه تلاوه ونحو ذلك يكون هو المقصود به بالاصل وقال تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقال تعالى فلم يتدبروا القولة وقال إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قال الحسن البصري رحمه الله تعالى نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فتخذ او اتخذوا تلاوته عملا جعلت التلاوه هي هي المقصوده هي العمل فقط قل هذا مخالف لي للشرع هذا مخالف لي للشرع قال فليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده واقرب إلى نجاته من تدبر القرآن واطاله التأمل فيه وجمع الفكر على معاني اياته فانها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما عن الخير والشر هذا في الشيء عاليه ونواحيه وعلى طرقاتهما واسبابهما وغاياتهما وثمراتهما وماالي اهلهما وتتلى في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعه يعني ما الذي يترتب على على التدبر هو ما ما, ما ذكر رحمه الله تعالى من معرفه اسباب الشر واسباب الخير بل معرفه الشر اولا مع اسباب الشر ومعرفه الخير أولا ثم معرفة اسباب الخير قال وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد اركانه وتريه صوره الدنيا والآخرة والجنه والنار في قلبه وتحضره بين الامم وتريه أيام الله فيه وتبصر مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله الله وتعرفه ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل اليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وافاتها وتعرف النفس وصفاتها ومفسدات الاعمال ومصححاتها وتعرف طريق اهل الجنه واهل النار اعمالهم احوالهم وسيماهم هذا كله الانسان يسمع هذا الكلام يستغرب ان هذا في القران يعني يقرا القرآن وقد لا يجد ما ما يذكره رحم الله تعالى كان هذا شيء ناخذ ليس بالقران لكن هذا منقي رحمه الله تعالى اتاه الله عز وجل علما لم ياتيه احد بعده قال ومراتب للسعاده وللشقاء واقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه وبالجملة تعرفه الرب المدعو اليه وطريق الوصول اليه وما له من الكرامات إذا قدم عليه وتعرف في مقابل ذلك ثلاثة أخرى ما يدعو له الشيطان والطريق الموصلة اليه وما المستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول اليه هذه سته امور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها وتشهد الاخره حتى كانه فيها وتغيبه عن الدنيا حتى كانه ليس فيها يعني اذا قرأ القران ذهب مع الاخر بذكر الجنه وما فيها أو النار وما فيها وتغيبه عن عن الدنيا وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم فتريه الحق حقا والباطل باطلا وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد وتعطيه قوة في قلبه وحياه وانشراحا وبهجه وسرورا فيصير في شان والناس في شان آخر فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من اوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم ودله صحه نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم والايمان بملائكته وهم رسله في خلقه وامره وتدبيرهم الأمور باذنه ومشيئته وما جعل عليه من امر العالم العلوي والسفلي وما يختص بالنوع الانساني منهم حين من حين يستقر في رحم امه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه والايمان باليوم الاخر وما وعد الله فيه لاوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بالم ولا نكد وتغيص وما عدل اعدائه من دال العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحه ولا فرح وتبصيل ذلك أتم تفصيل وابينه وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وامره كل ذلك لمن تدبر القران والله المستعان قال في تامل القرآن وتدبره وتفهمه اضعاف اضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد وبالجمله فهو أعظم الكنوز تنسمه الغوص بالفكر أو بالفكر إلى قراني معانيه وفي هذا القول كفايه يعني مما ذكر رحمه الله تعالى اذا تدبر القرآن أو تلاوه القرآن بالقلب واللسان وكذلك ذكر الله عز وجل قال رحم الله تعالى في مدار السالكين في منزلة الذكر وهي منزله القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون والذكر منشور الولايه الذي من اعطيه التصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الانساد لها قبور وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورة وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماءهم الذي يطفئون به التهابات الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقه التي كانت بينهم وبين علام الغيوم إذا مرضنا تداوينا بذكرهم فنترك الذكر احيانا فننتكس به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم به المصائب اذا اضلهم البلاء فاليه ملجاهم وإذا نزلت بهم النوازل فاليه مفزعهم فورياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس اموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكرة إلى المذكور بل يدع الذاكره مذكورا وفي كل جارحه من الجوارح عبوديه مؤقته والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقته لذلك عظما شان هذه العباده بل هم آمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعدا وعلى جنوبهم فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها وكذلك القلوب بور يعني هلاك وخراب وهو امارتها وأساسها وهو جذاء القلوب وصقالها ودواء ودواءها اذا غشياها اعتلالها وكل ما ازداد الذاكر من ذكره اغراقا ازداد المذكور محبه إلى لقائه واشتياقا وإذا واطى في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوض من كل شيء به يزول الوقر عن الاسماء والبكم او البكم عن الالسنه وتنقشع الظلمه عن الأبصار زينا الله به الsnsنه الذاكرين كما زين بالنور ابصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء والاذن الصماء واليد الشللاه وهو باب الله الاعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تفقد الحلاوة في ثلاثه أشياء يعني إذا اردت حلاوة الذكر والعباده في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن إذا لم تجد قلبك فتهي نفسك قال تفقد الحلاوه في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءه القران فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق فإن وجدتم يعني حلاوه لذة العباده وسرورها وانساها وإلا فالباب مغلق قال رحمه الله تعالى بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان اهل الغفله والنسيان قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فاندن منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما ما ما لهذا فيقولون ما لهذا فيقال قد مسه الإنسي عكس يعني يعني الانس يمس الجني قال وهو روح الاعمال الصالحه فاذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه والله اعلم ثم قال وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائده في كتابنا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وذكرنا هناك اسرار الذكر وعظم نفعه وطيبه ثمرته وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة انواع ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناي على الله بها وتوحيد الله بها هذا داخل في مفهوم الذكر وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام يعني الذي يعبد الله عز وجل بالواجبات فهو الذاكر والذي يجتنب المنهيات فهو ذاكر الذي يستحضر معاني اسماء الصفات فهو الذاكر وان قال وذكر الاناء والنعماء والإحسان والايادي وانه ثلاثه انواع أيضا ذكر يتواطئ عليه القلب واللسان وهو اعلاها اعظم انواع الذكر ما تواطئ عليه القلب واللسان وذكر بالقلب وحده يعني دون اللسان وهو في الدرجه الثانية وذكر باللسان المجرد او في الدرجه الثالثه الدرجه وقال في جلاء الافهام هو انواع ذكر باسماءه وصفاته والثناء عليه تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده واول غالب من استعمال لفظ الذكر عند المتاخرين ذا المتاخرين قال ذكره باحكامه واوامره ونواهيه وهو ذكر اهل العلم بل الانواع الثلاثه هي ذكرهم لربه ثم قال ومن أفضل الذكر ذكره بكلامه قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك نحشره يوم القيامه اعماء فذكر هنا كلامه الذي انزله على رسوله وقال تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن ذكره سبحانه ودعائه واستغفاره وتضرع اليه فهذه خمسه انواع من الذكر وقال في الوابن فهذه خمسه انواع وهي تكون بالقلب واللسان تارا وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارا وبالقلب وحده تارا وهي الدرجه الثانيه وباللسان وحده تارا وهي الدرجه الثالثه فافضل الذكر ما تواطى عليه القلب واللسان وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفه ويهيج المحبه ويثير الحياء ويبعث على المخافه ويدعو إلى المراقبه ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات يعني له أثر على على القلب بخلاف ذكر اللسان فقط لا يؤثر فيه في القلب أو نقول قد لا يؤثر فيه في القلب قال وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمره ضعيفه ثمره ضعيفا اذا يلازم كلاوه القراني ملازمه بمعنى المحافظه والمداومه وذكر الله تعالى من واللسان قول من قلب لسان يعود الى النوعين وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في اناء الليل والنهار يعني ما يتعلق بالدعاء والاذكار الذي يسمى بالاذكار الصباح والمساء ومن نوافل العبادات مطلقا من الصلاه التي نافله الصيام الذي هو نافله وحج البيت الحرام الذي هو نافل إن كان يقع نفلا على الخلاف فيها يقع نفلا الاملاك والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مما يواظب عليه من المندوبات فإن محبته صلى الله عليه وسلم واجلاله وتعظيمه واجب هذا واجب قطع شرعا والادب عند سماع اسمه وذكر سنته هذا مطلوب وسنه قال والادب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب و وسنة كان مالك رضي الله عنه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني وكان جعفر بن محمد اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه كان ابن قاسم صاحب مالك كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذلك توقيره وتعظيمه لازم يعني تعظيمه حيا وميتا يسوي فيه الامرين كذلك وحرمته كذلك يسوي في حياته وكذلك بعده بعد موته فحينئذ ما كان بعد موته كما كان حال حياته وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه ولذلك ما ذكره عن امام مالك رحمه الله تعالى ذكر رسول الله صلى الله من, من ذلك وذكر عن مالك انه سئل عن ايوب عن ايوب السختياني لامام مشهور فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وايوب افضل منهم يعني بمشايخي من أيوب يعتبر أفضل من من تحدث عنه الكلام هذا قال وحج حجتين يعني مرتين فكنت أرمقه فلا اسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه يعني معنى كلام الرحمن تعالى ان ان جاء فلم يأخذ عنه ابتداء حتى راى أثر العلم فيه هذا راسه هذا قديم كان ابن زيد لما راى اثر العلم اخذ عنه فكان ايوب اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الامام مالك رحمه الله قال فلما رأيت منه ما رايت واجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه اما قبل ذلك فلا فلا يكتبون عن كل من هب ودب وقال مصعب ابن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني يعني اناء التاسف عندما يتاسف الانسان على شيء هكذا ييرخي راسه قليلا ثم ماذا ثم انحناء وليس المرض انحناء تعظيم هذا لا يجوز لا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ومالك رحمه الله تعالى أجل من ان يكون كذلك ثم هذه الحال ليست ليست من الأحوال التي يندب اليها بمعنى أنه يتاسف ولذلك قلنا في اول الدروس أن ان النظر في تراجم العلماء ليس للاقتداء والتاسف ليس الاقتداء والتاسى انما ينظر في هل هذا الفعل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل الصحابه فعلوا ذلك ام لا فاذا لم يكن كذلك هذه حالة تعتري العالم نفسه وبذاته كما نقل عن بعضهم يسمع آيه فيخر مغشيا يرى النار فيخر مغشيا هذه أحوال تختص بمن من عنه بمعنى انه لا يطلب أن يتعسى به في ذلك وانما يذكر على جهتي على جهه التاريخ له او او مدح نحو ذلك قال كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك يعني لماذا هذا فانه عوتب فقال لو رايتم ما رايت لما انكرتم علي ما ترون لما انكرتم علي ما ترون لقد كنت أرى محمد ابن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نساله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كنت اراجع فر بن محمد وكان كثير الدعابه والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وما رأيت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على طهاره ولقد اختلفت اليه زمانا فما كنت أراه الا على ثلاث خصال اما مصليا وإما صامتا وإما يقرا القران اما مصليا وإما صامتا يعني ساكتا وإما يقرا القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه الذي لا يعنيه لا يتكلم فيه وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله لقد كان عبد الرحمن ابن القاسم والكلام لمالك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه كانه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبه لرسول الله صلى الله عليه من قد كنت اتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع قال ان قد رايت الزهري وكان لمن اهل الناس واقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ما عرفك ولا عرفته ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت اتي صفوان ابن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه هذا كله نقله القاضي عياض من كتب اصحاب مالك المعروفه ذلك على أن مالك رحمه الله إنما فعل ما فعل تأسيا بمن بمن سبق ومما ينبغي تفضله قال شيخ السلام تيم رحمه الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني محبه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه في ابتداء الامر ونهايته على على الاتباع ليس على أنه يفعل كذا وكذا الى اخره وانما على المتابعة قال فبين سبحانه أن محبته امتحن الله بها اهل دعوه محبه الله عز وجل كل من ادعى أنه محب لله عز وجل اتباعه الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال قل ان كنتم ماذا تحبون الله قال فاتبعوني تبع من النبي صلى الله عليه وسلم فجعل اتباع النبي عليه الصلاه والسلام علامة على صحه دعوه محبه الله تعالى فإن وجدت المتابعة دل على صحه المحبة وإن عدمت من اصلها دل على عدم المحبه من القلب والتمام بالتمام والكمال بالكمال والنقص به بالنقص قالوا هذه محبة امتحن الله بها اهل دعوه محبه الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه هكذا يقول شيخ ولهذا يروع عن ذنون المصري أنهم تكلموا في مساله المحبه عنده فقالوا اسكتوا عن هذه المساله لالا تسمعها النفوس وتدعيها يعني تدعي انها تحب الله عز وجل ثم قال رحم الله تعالى وينبغي لذل القران ان يتفكر في معانيه واوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وليحذر سبق اذ فيما بما مر وليحذر من نسيانه بعد حفظه يعني العالم وهذا وارد على العالم بلا غير نعم وارد لماذا لانه قد ينشغل بالتدريس والتصنيف وما الى اخره والوظائف الشرعيه فينشغل عن, عن القران كان ذلك لزاما ان يبين كما هو الشنفي طالب العلم قد ينشغل بعد حفظ القرآن بالمتون والنظر في كتبه العلم ويستغرق في ذلك وينسى ما ينسى القرآن أو او شيئا منه ولذلك ينبهون في مثل هذه المواضع سواء كان متعلقا بالعالم أو بطالب العلم وليحذر هذا تحذير من نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الاخبار النبوية ما يزجر عن ذلك عند نيت القران من اجل الا ينسى أو من أجل أن يتدبر يجمع بينهما لذلك سئل الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في رجل ينيتل القران مخافه النسيان يعني نيته ماذا ان ان الا ينسى القران خافه الا, ألا ان كما يقول بعض طلبه العلم لو اننا حفظنا القرآن لما قرانا القرآن يعني يعني خوفا من من النسيان لو لم يحفظ القران لما استطعنا قراءه لما لانه سا يلزم نفسه بمراجعة القران ففيه فائده من هذا الباب قال رحمه الله تعالى هنا مساله في رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب فهل يؤجر على قراءته للدراسة مخافة النسيان ام لا يعني النية ما هي النيه الا ينسى القران هل هذه نيه صالحة ام لا هل يثاب على هذه النيه ام لا وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر فهل قوله صحيح أم لا يعني سئل شيخ الاسلام رحمه الله رجل يقرأ القرآن مخافة النسيان يؤجر أو لا يؤجر ليس له هم الا أن لا ينسى القرآن يعني لم يكن ثم تعبد به غير ذلك وقد قيل نسب قول لاهل العلم أنه لا لا يؤجر قال الجواب بل اذا قرأ القران لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال ولو قصد بقراءته انه يقرأه لالا ينسى ان يكون ماذا يكون ماجورا فإن نسيان القرآن من الذنوب يعني من مطلق الذنوب قد لا يكون من من الكبائر وانما يكون من, من الصغائر بل بعض كذلك لا يرى كما هو الشوش. نظر الشوكاني رحمه الله تعالى ويحتاج الى الى دليل واضح بين كل حديث جاء فيه هذا النقص هو, هو, هو ضعيف قال فان نسيان القرآن من الذنوب فإذا قصد بالقراءه اداء الواجب عليه من دوام حفظه للقران وارتناء بما نهي عنه من اهمال حتى ينساه فقد قصد طاعه الله وكيف لا يثاب وبالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استذكروا القرآن فله هو اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي سيئات امتي فرأيت من مساوي اعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنا حتى ينساه بصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام شيخ الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن ابطى به عمله لم يسرع به نسبه والله علم تا كلامه رحمه الله تعالى اذا نخلص من هذا ان ولو بآجل لاذري الا ينسى فهو ماجور ثانيا في كلام رحمه الله تعالى اشاره الى ان نسيان القران يعتبر من من الذنوب لكن لا يعتبر من من التبائر يعده بعض من من التباع قال في الزواجر الكبيره 68 نسيان القرآن أو ايه منه بل أو حرف يعتبرون من من القبائل هذا يحتاج الى الى دليل اخرج الترمذي والنسائي عن انس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي وجور امتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم أرى ذنبا اعظم من سوره من القران أو آية اوتيها رجل ثم نسيها هذا لفظ في نكاره لانه قال ماذاك فلم أرى ذنبا اعظم ذنب من اعظم فلم ارى ذنبا أعظم من سوره من القرآن أو آية نخره هذا فيه اشكال على كل اسناده ضعيف حديث ضعيف لم يثبت وضعفه البخاري والترمذي والطردي وغيرهم ابو داود عن سعد بن عباده جاء فيه كذلك ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامة اجدا أو كذلك حديث ضعيف فسابقي وذكر حديث كل ضعيف كل ما ورد في نسيان القران فهو في وضعه وهذا لا يوجب ماذا لا يوجب لا يقتضي أن يهمل العبده لانه نعمه عينيذ من احسان النعمه واكرامها أن تبقى وامما العراض عنها فهذا يعتبر من من المذموم إذا اعرض عنها ولذلك نقول الانشغال عن القرآن مما يؤدي الى نسيان كان لسبب دنيوي فهو مذموم هكذا نقول كبيره أو ذنب نقول فهو مذموم وان انشغل عنه بسبب شرعي فلا يذم اذا انشغل عنه فنسيه لسبب شرعي فلا يذم لانه ليس فيه دليل يدل على على ذلك بل قد يكون قدم ما هو آكد على على حفظ القران ونحوه واما اذا انشغل عنه بالاشتغال بالدنيا هذا لا شك انه فيه نوع اعراض وهي نعمه كبرى ولا شك ايذنا يدل على أنه مذموم لكن كونه كبيرا او من الذنوب ان فيه به نظرا قال تنبيهات عد نسيان القران كبيرة هو ما جرى عليه رافعي وغيره لكن قال في الروضه إن حديث أبي داود والترمذي الذي عرضت عليه ذنوب امته هذا اسناده ضعف قال الشوكاني في الأوطار قال شارح المصابيح أي من سائر الذنوب الصغير يعني في الحديث السابق لا عرض فلم ارى ذنبا فلم ارى ذنبا اي من سائر الذنوب الصغائر فحمله على ماذا على الصغائر لان نسيان القران من الحفظ ليس بذنب كبير ان لم يكن من الاستخفاف وقلة تعظيمه للقران وانما قال صلى الله عليه وسلم هذا التجديد العظيم تعريضا منه على مرعات حفظ القران انتهى قال الشوكاني رحمه الله والتقييد بالصغائر يحتاج الى دليل تقييد بالصغائر كذلك يحتاج إلى الى دليل يعني ليس كبيرة وليس بصغيره هكذا الذي ذهب اليه الشوكاني رحمه الله وهو الاصل لان لا نحكم بشيء إن انه ذنب الا اذا دل عليه دليل واضح بين قال رحمه الله تعالى وقيل شو كان يقيل المراد بقول النسيه ترك العمل بها ترك العمل لأن النسيان يطلق ويراد به الترك ومنه قول تعالى نسى الله فنسيهم نسى الله فنسيهم وهو مجاز لا يصار اليه الا من قال ابن عبد البر رحم الله تعالى المالك بالاستذكار قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعد المعان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم ابن حماد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الاحاديث في نسيان القرآن قال هو ترك العمل بما فيه يعني لو صحت الاحاديث الوارده في نسيان القرآن على أنه عظيم وانه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا اعظم من ذلك حمل على على ترك عمله بما فيه قال الله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قال وليس من اشتها حظه وتفلت منه بناس له هكذا قال سفيان وليس من اشتها حظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه لو كان المراد كما قال الهيثمي او حرف منه النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه ماذا أنه نسي كذلك فلو كان كبيرة لسال الامر فيه عليه الصلاه والسند لكن نسيانه على الصلاه يدل على أنه ليس بكبيره قطعا قال هنا وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء قال ذكرني هذا آية أنسيتها قال سفيان ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا منه شيئا قال في طرح التثريفين حث على تعاهد القرآن بالتلاوه والدرس والتحذير من تعريض النسيان باهمال تلاوته وبالصحيحين عن ابن مسعود مرفوعه باسما لاحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيان استذكار القران فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها ثم قال الرحمن تعالى بل اولى والا اولى يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به والورد رزق من القرآن أو جزء من من الذكر يتلوه المسلم يحافظ على قراءته ورده اليوم من القران ولذلك قال قرات وردي قبل ان انام فان غلب عليه فيوم في ويوم فإن عجز عاذ عجز يوجه فان في ليلتي الثلاثاء والجمعه لاعتياد بطاله الاشتغال فيها وقراءه القران هذا باعتبار زمانهم وقراءه القران في كل سبعه ايام ورد حسن ورد فيه في الحديث خرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله في 70 فقرأه في 70 ولا تزل على على ذلك وعمل به أحمد بن حنبل ويقال من قرأ القران في كل سبعه أيام لم ينسه قط يعني عالم وطالب العلم ينبغي ان يكون له ورد وهذا الورد يختلف ليس به تحديد لانه اذا كان ثم تحديد في ذاك الزمان فلا يلزم ماذا لا يلزم ان يكون مضطردا في كل زمان قال النووي رحمه الله تعالى لقد وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب احوالهم وافهامهم ووضعفهم فكان بعضهم يختم القران في كل شهر وبعضهم في عشرين يوما وبعضهم في عشرة ايام وبعضهم او اكثر في سبعه كثير في سبعه وكثير منهم في ثلاثة وكثير في كل يوم وليله وبعضهم في كل ليله يختم مرة واحدة وبعضهم في اليوم والليله ثلاث ختمات وبعضهم ثمان ختمات وهو اكثر ما بلغنا وقد اوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء مع جمل من نفائس من نفائس تتعلق بذلك قال والمختار ان انه يسك انه منه انه يكثر منه ما يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد الا ما يغلب على ظله الدوام عليه في حال نشاطه وغيره هذا إذا لم تكن له وظائف عامه أو خاصه يتعطل باكثار القرآن عنها فان كانت له وظيفة عامه كولايه وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكن المحافظه عليها مع نشاطه وغيره من غير اخلال بشيء من كمال تلك الوظيفه وعلى هذا يحمل مجاعن السلف والله اعلم وهذا هو الصواب انه يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والوظائف فيجعل لنفسه ما يستطيع ان يداوم عليه وان كما جاءت السنة به بذلك فالامر يختلف باختلاف أحوال الناس بتمكنهم من الحفظ كذلك وبسرعه النسيان وبطئه قد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه في كل سبع وفي سنة النبي داوود وغيره عن اوس بن حذيف رضي الله عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ابطأتنا الليلة قال انه طرى علي حزبي من القرآن فكرهت أن اجي حتى اختمههم وعافوا بعضهم حسنوا وبعض قال أوس سالت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا 35 و79 و11 عشرة و13 عشرة وحزب المفصل 31 على الثلاث سور الاولى يعني في يوم يقرا ماذا يقرا ليس الفاتحة البقرة وال عمران والنساء ثم يأتي اليوم الثالث يقرا ماذا يقرا خمس يعني ما بعده النساء ويعد خمسه ثم يعد سبعه وهكذا الى ان ياتي الى المفصل فيجعل فيه يوم واحد قال الحافظ العراقي قد قال في تخريج الاحياء واسناده صحيح اسناده حسن ضعفه بعضهم حسنوه بعضهم صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر أو ابن عمر عبد الله بن عمر اقرا القرآن في شهر قلت اني أجد قوة حتى قال فقراه في سبع ولا تزد على ذلك قال شيخ الاسلام تيم رحمه الله ان المسنون كان عندهم قراءته في سبع ولهذا جعلوه سبعه احزاب ان يجعلوه ثلاثه ولا خمسه وفيه انهم حزبوه بالسور وهذا معلوم به بالتواتر يعني بالصور لا بالاجزاء التي تكون ماذا تكون فاصلة لي السور يعني الجزء الأول ينتهي عند كذا والجزء الثاني ينتهي في ذات الصوره لا سوره البقره وال عمران والنساء جزء هذا يعتبر ماذا يعتبر جزء من ذلك التي تكون على الصور او متعلى على الأحزاب أو على الاجزاء الغالب انها مخلة يعني تأتي بين المعاني بين قصه فاذا بي انتهى الجزء كذا وفي اثناء القصه هذا الكرو السلام ورحمه الله تعالى وراءنا أنه... ان هذا غلطا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى واكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وانما هو بحسب النشاط والقوه والترتيل انضر من العجله يعني بحسب القوة والنشاط لو ختمت في شهر لكن تقرا بترتيل دون دون عجله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين